114. وقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين 115. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم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 يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَتِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَذَانَ مَا لك لا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا وَدَيْرًا يَتَعَوَّلُ وَيَلْعَبْ وَإِن عله لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأن تمعنه غافلون. قالوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا اللَّوْحَشِونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوا بُفِّ غَيَابَةِ الْجُرْدِ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 أنا لست بقوة وقنا يوسف فعدمت عنه فأكله الذئب وما أمت بمؤمن إلا ولو كنا صادقين وجاء على قميصه بدم فَالدَّأْبُ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْ نَرَى فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأزلى دلوه قال يا بشرى هذا غلاب وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون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 وكذلك بكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولمَ بلغ أشدَه أتَيناه حكمه وعلمَه وكذلك لج زي المحسنين وراودت من لنتيه وفي بيتها عن نفسي وولقت الابواب فقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله انه رب وليمون اولا قد هممت به وهنم بما لا اولى اراها نربه كذلك لنصرف عنه الفحشاء وان الفحشاء ادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبره والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء. 119. إلا أن يسجن أو عذاب أليم 110. قال هي راودتني عن نفسي 111. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين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 يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذابك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفس له قد شغفها حبا ان لا نراها في ظلاله مبين فلما سمعت بمكرهن اعسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتنت وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا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 ولا الا من يفعل ما امنوا له سجنا ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم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 احمد فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبئنا بتأويله نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين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 saya teraktu mila tawu mila muminon bil Allah wahhu bil akhirat hum kaafirun. Saya telah teraktu mila tabaib Ibrahim dan Iskhaq dan Yaqub. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا أسماء فَرَنَ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَشْقَى رَبُّهُ خُنَرَ وَأَمَّا الْآخَرُ فَنَسْلُهُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنَ الرَّأْسِ وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه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 وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون قالوا أضغاث أحلاك وما نحن بتأويل الأحلام بعالمٍ وقَالَ الَّذِينَ جَاءَ مِنْهُمَا وَدَكَ وَبَعْدَهُمْ مَتِّ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأوِيلِهِ فَأُرْسِلُونَ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 لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذوب في ثنبله إلا قليلا مما تأكلون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 راث الناس وفيه يعصون، وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال عد إلى ربك، فسأله ماذا لسواة اللات قطع أيديهن؟ رَدِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلَيْنَا عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِكُنَّ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ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 وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمهم قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكن ليوس ففي الأرض يتبوء منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من شاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذي 124. وآمنوا وكانوا يتقون 125. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون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 فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رَدَّتْ إلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَنَا مَا نَبَغِ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رَدَّتْ إلَيْنَا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 فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالُوا اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ اللهم من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون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 فَلَمَّا رَأْهُ زَهَزَهُ بِجِهَازِهِمْ عَلَى السِّقَايَةِ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ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 قال معذَّلَ الله أن نأخذ إلَّا من وجدنا متاعنا عِدَّهُ إنَّ إذا اللَّوالمون فَلَمَّا استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى لا يأذن لأبيه ويحكم الله لي وهو خير الحاكمين. إرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبنى إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن لصادقون قال بل سولت لكم آفوسكم أمران صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم قال يا أسف على يوسف وبيضت عينه من الحزن فهو كريم قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 قالها العلمتم ما فعلتم بيوسف واخيه الا انتم جاهلون قالوا ان انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من 124. فإن الله لا نضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين 126. قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذ هبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إن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 هو هو الوفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال دخله مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على الأرش وخرو له سجدا 119. وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا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 مسلم وألحقني بالصالحين ذلك من أباء الغيب رحه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يبكون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه وإلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون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 أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إما رجالا نوحي إليهم من أهل القرى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 لهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين